عايش في د ل م ه كي مانشوفش ع ي ن ي عايش في صمت كي م ا ن س م ع ش ي س و ت عايش وحيد مخبله من غير ك ن عايش محروم من حنانك واطفاك عشانك ل ماننساك ب ل ك انايا ت ن ج م ي تنسيني ي ا ب ل ك ت ن س ي ل ي الايام اللي مضى بس احلاهن مو ح ل ة ت ن س ي ما كنتش ضان أ ن ت اللي تخوني 私は何を言うか分からない。<音楽> بكيت و غ ا ي د ت ن ي يا مريم قلبي دا ا ن ا ر ما تسمعيش بيه ندمت الليل فوت معاك انا صغريا ما زال ربي يخلص بيك ما زال ع ل ش ا ن ننساك ما ならじならば。